كنت حرا شامخا رأسي أبيا في بلاد زادها المولى مزايا ما لكم سرتم إلى الأعداء طوعا قد أضعتم كل هذهك السجايا يأخى يا الإسلام لا ترضى الدنايا كيف ترضاها وتجتر الرزايا كيف تترك دار عز عشت نسيا صحبا تنادوا للمنايا كيف غادرت وسافرت بعيدا نحو دار الكفر أسرجت المطايا كيف ترضى العيش يا هذا دليلا نزحا يرضى فتاة والبقايا كنت حرا شامخا رأسي أبيا في بلاد زادها المولى مزايا ما لكم سرتم إلى الأعداء طوعا قد ضاعت من كلها كالسجايا تائها في ارض كفر لا انيس غرقا في قاع بحر بالخطايا في شروط العار قد اصبحت عبدا قد خلت السمت قد بعت القضايا وصمه تصيرتم واشتات رذلا في بلاد سادها سوء الطوايا كنتم خيرا الورى في كل أمر كيف أصبحتم عنوين البلايا كنت حرا شامخا رأسي أبيا في بلاد زادها المولى مزايا ما لكم سرتم إلى الأعداء طوعا قد أضعتم كل هاتيك السجايا مرآ دينا سوى الإسلام يوما سوف يخزى ثم تخفيه الخفايا فارجعوا للدين إن الدين عز واطلب العزه بتجهيز السرايا امر هدينا سوى الاسلام يوما سوف يخزا ثم تخفيه الخفايا فرجعوا بتجهيز السرايا روها سوى الإسلام يوما سوف يخزى ثم تخفيه الخفايا فارجعوا للدين إن الدين عز واطلبوا العزة بتجهيز السرايا واطلبوا العزة بتجهيز السرايا